ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا من يملك حوائج السائرين ويعلم ضمائر الصامتين. اقض حاجاتنا وحقق امنياتنا واغفر زلاتنا يا من يعلم سرنا وعلانيتنا يا حي يا قيوم جمل أمرنا ما احييتنا جمل امرنا ما احييتنا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 ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد امامنا وولي امرنا اجعل عمله في رضاك خذ بنا نصيته للبر والتقوى واصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه واعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان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 وبمن عصاه حليم يا من لا تضيق بالسائلين ساحته يا من لا تضيق ولا بالمذنبين رحمته انقطعت الاسباب الا اليك انقطعت الاسباب الا اليك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 اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين محت تراب محاسن وجوههم اللهم انا ندعوك لهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم اكرم نزلههم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا أصرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجناد لوحدنا اللهم ارحمنا إذا أدخلنا التراب وأغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات اللهم ارحمنا اذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات اللهم ارحمنا اذا بلغت التراق والتفت الساق بالساق وحملنا على الاعناق الى ربك يومئذ المساق